سائهم ما هن أمماتهم إن أممهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفون غفور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 ان الذين يحدثون الله ورسوله كذبوا كما كذب الذين من قبلهم وقد انزلنا ايه بينات وللكافرين عذاب مهين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 ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تكنوا تجاو بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضرير شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انسزوا فانسزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذ أنا جئت مرسل فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأتفر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 Allah wa Rasulah Aulah Ika Fil Al-Azal Al-Azal Al-Azal Al-Azal Al-Azal Allah L'agliban Ana Wa Rasul In من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرةهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من